وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال ما عاذ الله انه ربي احسن مثواي إنه لا يفلع الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه لا يفلع الظالمون فهو من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبره والف يا سيد هذا الباب قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَتْ يَا رَاوِدَتْنِي عَن نَفْسِي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 118. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم 129. يوسف أعرض عن هذا واستمره فَأُفِرِّي لَذًا بِكَ إِنَّك كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قد شغفها حب إن لا نراها في ضلال